لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وظهر أمر الله ومنهم من يقول أذلي ولا تفتنني ألا في الفتنة سقطوا وإن نجنا بل محيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسوب وإن تصبك مصيبة يقولوا يقولوا قنا ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو مولانا وعلى الله حَتَّىٰ إِذَا تَوَكَّلَ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُم مَّا يُصِيبُكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عنده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 ولا ينفقون إلا وهم كارهون